بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق أن نجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلف والترائب إنه على رجعه لقادر yomatüblas raiḍ fma lehü min qoütü ve la naṣid ve al-semba idatır rjg ve al-arḍ idatır أكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهمرو